أنه لا إله إلا أنا أن أذرو أنه لا إله إلا أنا فاتقول فلقد السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو قصيم مبين والأنعام خلقها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 وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائرون وَلَوْ شَاءَ أَلْهَادَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ إِنَّ في ذلك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 إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حنية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من قبله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أنتمين ذاتكم وأنهارًا وسُبُلًا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون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 ألا ساء ما يزرون قَدَّمَ كَرَّ الَّذِينَ مِنْ قِبَلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ غِنَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرُّوا عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْقُونَ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائ أَيَالَذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءُ أَعْلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَى الْسَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بلا إن الله علِيمٌ بما كنتم تعملون فتدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خَالِدِينَ فِيهَا فلبيس مثل المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنها ولدار الآخرة خير ولن دار المتقين جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائم الملائكة طيبين يقولون يقولون سلام عليكم دخل الجنة بما كنتم تعملون هل يخرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك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 اللهم ما عبدنا من دونه من شيء وقال الذين اشركوا وشاء اللهم ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرو منا من دونه من شيء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 ناصرين واقسم بالله جهدا أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا ان انهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء إذا اردناه ان نقول له ان نقول لهكم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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوح إليهم فسألو أهل الذكر إنكم لا تعلمون بالبينات والزبور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 وَلَمْ لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله يتفيئ ظلاله عن اليمين والشمال إلى سجدة لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من وَالْمَلائِكَ وَالْمَلائِكَةُ وَهُم لا يَستَكْلِعون يَقَافُونَ رَبَّهُم فَوْوقِهٍ وَيَفَالونَ مَا يُؤْمَرُون وَقَالَ اللهَّهُ لا تَتَّخِذُون إلَ هَيْنِثنَيْنِ إِ ماَاهُ إِلَهُم وَاحِدِ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 ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون.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 فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وريهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبعن لهم الذي اختلف فيه إلا لتبعن لهم الذي اختلف فيه وهدوء ورحمة لقوم يؤمن وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى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 والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات افذى الباطل يؤمنون الله هم يكفرون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 وَمَرْوَزَقْنَاهُ مِنَ الرِّزْقَ حَسَنًا فَهُوَ يُفْقِهُ مِنْهُ سِرَّ وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رُجْلِ أَحَدٍ هُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ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 ما يمسكهم الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود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 وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ويوم نبعث من كل أمة شهدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يُؤْذَنُ للذين كفروا ولا هم يستعبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم يوضرون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 ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدو ورحمة وهدو ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهدت ولا تُقضُّ الأيمان بعد توكيدها ولا تُقضُّ الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كاللاتي نقضت غزلها من بعد قوه ان كفن تتخذون ايمانكم تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي أربى من أمة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 ولا تسالن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم بَيْنَكُمْ بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء اذا عن سبيل الله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 أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلنزَّلهُ روحُ الْقدُدُ سِ مَرَبِّكَ بِالحقَقّ لثَبَّ الذينَ آمنوا لذَبًّ الذينَ آمن وَهُدَ وَبُشْرال المُسللِنين وَلَقدَ علم أنهُم يَقولونَ إن الذي يُحِدونَ إلَيْهِ عج وَهذا لِسانُ عرَبي مبين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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنَّ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ثم إن ربك للذين هاجو من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 فأداقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأقدهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 ثم إن ربك للذين عملوا الصور بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك ثم تَابُوا من بعد ذلك وأصلحو إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن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 وَإِن عَاقِبَةَ فَعَاقِبُوا بِمَثْلِ مَا عُوقِبَتُوا بِهِ وَلَئِنَّ صَضَرُوْنَ لَهُ وَخَيْرٌ لِ الْصَّادِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْفِ ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ ح